هناك دعائك ريا ربه قال ربي هب لي من لدك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب, وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا